أَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقد رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لا اخذنا منه باليمين ثم لقطا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره لل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 سبح بح اسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع بالكافرين ليس له دافع